ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا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 وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم بِهِ الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ سخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعكلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَنذَكِرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا يفرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِي جَوٍَّ لَّبِثَتْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَالْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتُمْ مِنْ دُبُرِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ تَدُون افَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُق افلا تَذَكَّرون وَإِن تَعُدّوا نِعْمَتَ الله لا این اللہ لغفور رحیم وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الْأَنِ لا إله إلا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيا يبعثون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 لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا نزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا. اوزارهم کاملة يوم القیامة ومن اوزار الذین يضلونهم بغير علم ألا ساء ما خد مكر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقه الا ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين